الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمه وبركاته نواصل الحديث في هذه الليلة الفوائد المستخرجة من قوله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة من قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن ذلك ما يؤخذ من إضافة الصراط إلى المنعم عليهم من ذلك إضافة الإنعام إلى الله تبارك وتعالى عند ذكر صفه هذا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم فيؤخذ من هذا أن هذا الصراط المستقيم أنه نعمة من الله تبارك وتعالى كما يؤخذ منه أيضا أن الهداية نعمة منه جل جلاله على عباده وهي أعظم النعم لأنه إذا حصلت الهداية للعبد تتابعت عليه الخيرات في الدنيا والآخرة فلا فوز ولا نعيم ولا فلاح ولا نجح إذا كان العبد غير مهتد إلى صراط الله المستقيم، فهذه الهدايه أيها الأحبة لا يحصلها العبد بذكائه وجهده ونحو ذلك إنما هي منحة من الله تبارك وتعالى وهذه المنحة الله تبارك وتعالى أعلم بأحوال خلقه وبقلوبهم وبأعمالهم وقد أخبرنا أن من أعطى واتقى قال عنه فسنيسره لليسرى وأخبرنا عن الآخر الذي بخل واستغنى قال فسنيسره للعسرة وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأخبرنا عن أولئك الذين رفضوا الهداية أن الله تبارك وتعالى جازاهم بإزاغة قلوبهم وخاطب عباده بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فمن رد الهداية فقد يكون هذا الرد سببا للحيلولة بين العبد وقلبه فلا يهتدي والله تبارك وتعالى أخبرنا عن أولئك الذين أزاغ قلوبهم بأن ذلك كان جزاء وفاق كما لم يؤمنوا به أول مره ونقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مره يقلبها الله تبارك وتعالى يقلب قلوبهم عن الحق ويصرفها عنه ويصرف أيضا بصائرهم فلا ترى هذا الحق والسبب في ذلك على أرجح الأقوال من أقوال المفسرين كما لم يؤمنوا به أول مرة أي جزاء وفاق لأنهم ردوا الحق أول مرة فجازاهم وعاقبهم بتقليب القلوب والأبصار فلا ترى الحق فالله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالمعلم والمربي والوالد إنما هو باذر يضع البذور ولكن قد يكون المحل غير قابل قد يكون هذا المحل غير قابل لهذا البذر فلا يستتم ولا يخرج منه بطائل وتجد البنتين أو الابنين في البيت الواحد تلقوا تربية واحدة وتجد هذا في حال من القبول والصلاح والإقبال وتجد الآخر في غاية الانصراف والإعراض وهكذا تجد ذلك في المحاضن التربوية وغيرها الاستجابة والهداية من الله ويكفي في ذلك ما قاله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض الدعوة على أبي طالب فكانت النهاية أن مات على الكفر على ملة عبد المطلب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فإذا كان ربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه وصفيه عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وأعلم الخلق بربه وأنصح الخلق والأسباب أسباب الاهتداء والهداية التي هي من قبيل التعليم والإرشاد متحقق فيه لأن ذلك يتطلب علما ومعرفه فهو أكمل الناس علما عليه الصلاة والسلام ويتطلب بيانا والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بيانا وأفصحهم لسانا فقد يتخلف المطلوب لأن صاحب الحق لا يستطيع يعبر عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الأمة وكذلك أيضا ما يطلب من النصح وقصد الهدايه للمنصوح والرغبة في نفعه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس في ذلك حتى كان ربنا تبارك وتعالى يهون عليه ما يلحقه من الحزن حينما يعرض هؤلاء عن الهداية فلعلك باخع نفسك على آثارهم يعني على أثار هؤلاء الذين لا يهتدون ولا يستجيبون إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، تأسف عليهم وتحزن لعدم الاهتداء وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فهذا يدل على شدة ما كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إعراض المعرضين فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد استجمعوا الأسباب التي يحصل بها كمال هداية الإرشاد ومع ذلك سمع أقوام من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرون الوحي ينزل عليه ومع ذلك لم ينتفعوا بهذا كذلك أيضا كم من أقوام اوتوا من الذكاء ما كان سببا لغوايتهم وضلالهم إذا اوتي العبد الذكاء من غير ذكاء فقد يكون هذا الذكاء سببا للحرمان وكذلك أيضا كم من أقوام اوتوا من العلوم الفهوم ولكنها ما نفعتهم فريحوا بما عندهم من العلم فرأوا أنهم بذلك يستغنون عن الوحي فكانت هذه العلوم سببا لضلالهم وإعراضهم فهنا يحتاج العبد إلى أن يستبين هذه المعاني ويعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه إذا هداه واجتباه وحباه فهذه نعمة يتمسك بأهدابها ولا يفرط بها بحال من الأحوال ثم تأملوا قوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لاحظوا أنه في الإنعام أضاف ذلك إلى الله أنعمت وفي الغضب لم يضفه إليه وإنما جاء بالفعل مبنيا للمجهول المغضوب من الذي غضب هو الله الذي غضب عليهم فمثل هذا قد يكون موضعا للسؤال لماذا أضاف الإنعام إلى الله وجاء الغضب بهذه الصيغة المبنية للمجهول لماذا لم يقل مثلا غير الذين غضبت عليهم كما قال صراط الذين أنعمت عليهم العلماء رحمهم الله يجيبون عن هذا ب أجوبة من ذلك أن النعمة هي الخير والفضل كما أن الغضب من دواعي الانتقام الله تبارك وتعالى يوصف بالغضب وهي من صفاته تبارك وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته والغضب معروف وغضبه لا يكون مماثلا لغضب المخلوقين فهذا الغضب صفة الغضب عموما هي مستدعية للعقوبة والانتقام ومعلوم أن رحمته تبارك وتعالى تسبق غضبه فأضاف إلى نفسه تبارك وتعالى أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما وهو الإنعام وهذا كثير في القرآن أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله تبارك وتعالى فيذكر فاعلها منسوبه إليه ولا يبنى الفعل معها للمجهول لا يبنى للمفعول فإذا جاء بأفعال الجزاء والعدل والعقوبة حذف الفاعل وبني الفعل معها للمفعول أدبا في الخطاب والا فالذي غضب عليهم هو الله والذي يعاقبهم هو الله والذي ينتقم منهم هو الله لكن من باب تادب في العباره واضافه اشرف قسمي افعاله تبارك وتعالى اليه صراحه مع ان ذلك جميعا هو من افعاله وهذا له نظائر في القران غير هذا الموضع ابراهيم صلى الله عليه وسلم قص الله علينا خبره وقوله الذي خلقني خلقني اضاف الخلق الى الله خلقني فهو يهدين اضاف الهدايه الى الله كما هنا صراط الذين انعمت عليهم والذي هو يطعمني ويسقين فاضاف ذلك جميعا الى الله واذا مرضت ما قال واذا امرضني قال واذا مرضت فاضاف المرض إلى نفسه بينما أضاف الشفاء إلى الله فهو يشفين مع أن المرض والشفاء كل ذلك من الله تبارك وتعالى لكن من باب التادب في العباره وهكذا أيضا في غير هذا الموضع كقول الجن وان لا ندري شر اريد بمن في الارض لما ذكروا الشر قالوا اريد بمن في الارض فجاء الفعل بالبناء للمفعول أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ما قالوا أم أريد بهم الرشد أم أراد بهم ربهم رشدا فنسبوا إرادة الرشد إلى الله وحذفوا فاعل إرادة الشر وبني الفعل للمفعول وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك يعني أنه ليس في أفعاله شر تبارك وتعالى وإنما يقع الشر في مفعولاته أما أفعاله كلها خير وهي على الكمال كما هو معروف وانظروا إلى قول الخضر حينما ذكر العيب للسفينة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأضاف العيب إلى نفسه ما قال فأراد الله عيبها وإنما قال فأردت أن أعيبها ولكن لما ذكر ما يتعلق بمصلحة اليتيمين بحفظ مالهما وكنزهما حتى يبلغ أشدهما ويستخرج هذا الكنز قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فهنا لما كان هذا التلطف والرحمة حفظ مال هؤلاء الأيتام قال فأراد ربك ففي العيب أضافه إلى نفسه وفي هذا الإفضال والإنعام أضافه إلى الله تبارك وتعالى المتكفل بمصالح الخلق ثم أيضا تاملوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كثير من الناس إذا رأى في التفسير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن النصارى هم الضالون لربما يتوهم أن ذلك يختص بهم مع أننا مأمورون بقراءة الفاتحة في كل ركعة هذه السورة الوحيدة التي يجب على المصلي أن يقرأها قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها ركن في الصلاة وأطلقه بعضهم فقالوا خلف الإمام وللإمام والمنفرد يعني للمأموم والإمام والمنفرد أنها ركن في الصلاة في الجهرية وفي السرية هذه السورة في هذه المثابة نرددها فهل يكون المراد بالمغضوب عليهم اليهود فقط وأن أهل الضلال هم النصارى فقط هذا غير صحيح وليس هو المراد بهذه الايه على سبيل الحصر ولا شك أن اليهود هم أهل غضب وهم داخلون في ذلك دخولا اوليا وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولكن ذلك لا ينفيه عن غيرهم ممن شابههم واتصف بشيء من من اوصافهم التي استوجبوا بها هذا الغضب وكذلك النصارى فيدخل في المغضوب عليهم من لم يعمل بعلمه من ترك الحق على علم فهذا له نصيب من هذا الوصف المغضوب عليهم ومن عمل بلا علم فله نصيب من قوله ولا الضالين نصيب من هذا الوصف الضلال كما ذكر ذلك جمع من اهل العلم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسيره لسورة الفاتحة وذكر ذلك غيره حتى قال بعض أهل العلم كل من ضل من العلماء من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود وكل من ضل من العباد ففيه شبه من النصارى ولهذا في قوله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن ذلك يصدق على من انحرف عن الحق مع علمه به ومن انحرف عنه بسبب جهله وتفريطه فهو من أهل الضلال فذلك لا يختص باليهود والنصارى ولهذا قالوا لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود ولو نفع العمل بلا علم لما ذم الله رهبان النصارى فهم مذمومون لذلك والله تعالى أعلم وشيخ الإسلام رحمه الله يقول من اتبع هواه وذوقه ووجده مع علمه أنه مخالف للكتاب والسنة فهو من المغضوب عليهم وإن كان لا يعلم ذلك فهو من الضالين يعني يتبع هواه وذوقه ولا يعلم أنه يخالف الكتاب والسنة فهو من أهل الضلال أولئك الذين يعلمون نصوص الكتاب والسنة ولكنه يقول هذه النصوص وهذه الآيات والأحاديث لا توافق عقلي فهذا له نصيب من صفة هؤلاء أهل الغضب حرف النصوص ومع ذلك أعرض عنها وأما الذي يخبط في عمى ويعمل على غير علم فله نصيب من الضلال ولذلك أقول بأن هذا الموضع يحتاج العبد إلى أن يتبينه لأن أحوال الناس لا تخلو من ثلاثة إما أهل الهداية وهم أهل الإنعام وإما أهل الضلال فإما أن يكون على علم فهؤلاء أهل غضب وإما أن يكون على جهاله فهؤلاء أهل ضلال فالطوائف ثلاث لا رابعة لها من هذه الحيفية والحديث له بقية أتركها في الليلة الآتية إن شاء الله وأختم هذا الموضع إن شاء الله ولعلكم تراجعون الكلام أو تستجمعون أنواع الدلالة أو دلالة هذه الآيات في هذه السورة من كل موضع على أنواع التوحيد وعلى أيضا أصول الإيمان وأركانه دلت على الأصول الكبار قد الممت بشيء من هذا في ثنايا الكلام لكن يمكن أن نذكر ذلك وأن نزيد عليه مرتبا مسرودا من المواضع في هذه السورة الكريمة والله أعلم صلى الله على النبي محمد عليه وصحبه